بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المولى القيوم رب الشمس والقمر والنجوم ورب ما فوق الثرى وتحت النجوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المعصوم وعلى آله وأصحابه الأشداء في وجوه الخصوم وبعد ها نحن نتابع قصة سراقة بن مالك المدلجي الذي ذكرنا في الحلقات السابقة كيف وصله نبأ خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأن قريشا تضع مكافأة مئة من النياق الغالية لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا فيجده سراقة ولكن تحصل معجزة كريمة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فيراها سراقة فيعد على أثرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر أحدا بخطة سيره كي لا يتبعه المشركون واليوم سنورد بإذن الله في حلقتنا كيف تحققت نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسراقة وضع سراقة في كنانته قطعة العظم التي كتب أبو بكر الصديق عليها عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكرمه في يوم من الأيام وعاد يخفي أثر النبي حتى اطمأن أنه قد وصل المدينة فأخبر القوم ساعة إذن ودارت الأيام حتى تم فتح مكة المكرمة ويعود النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فاتحا تحف به الألوف المؤلفة من بيض السيوف وسمر الرماح وإذ بزعماء قريش وإذ بزعماء قريش الذين ملأوا الأرض عن هجية وغترس يقبلون عليه خائفين واجفين يسألونه الرأفة ويقولون ماذا عساك تصنع بنا فيقول لهم في سماحة الأنبياء اذهبوا فأنتم الطلقاء عند ذلك أعد سراقة ابن مالك راحلته. ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه بين يديه ومعه العهد الذي كتبه له أبو بكر بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يشق طريقه بين الأنصار الذين كانوا ينظرون إليه نظرة استغراب ويتبعونه كي لا يؤذي أحدا حتى غدا قريبا من رسول الله عليه السلام وهو على ناقته فرفع يده بالكتاب وقال يا رسول الله أنا سراقة بن مالك وهذا كتابك لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادن مني يا سراقة ادن هذا يوم وفاء وبر فأقبل عليه وأعلن إسلامه بين يديه ونال من خير النبي صلى الله عليه وسلم وبره بعد ذلك توفي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فحزن عليه سراقة أشد حزن وجعل يتذكر ذلك اليوم الذي هم فيه بقتله من أجل مئة ناقة وكيف أن نوقى الدنيا كلها لا تساوي عنده قلامة من ظفر النبي صلى الله عليه وسلم ثم دارت الأيام وآل أمر المسلمين إلى الفاروق عمر رضي الله عنه وهبت جيوش المسلمين في عهده المبارك على مملكة الفرس كما يهب الإعصار فطفقت تدك الحصون وتهزم الجيوش وتهز العروش وتحرز الغنائم حتى زالت دولة الأكاسرة وفي ذات يوم من أواخر أيام خلافة عمر قدم على المدينة مبعوث سعد بن أبي وقاص يبشرون خليفة المسلمين بالفتح وهنا دعا الفاروق رضوان الله عليه سراقة ابن مالك فألبسه سواري كسرى وتحققت نبوءة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ولبس سراقة سواري كسرى ثم التفت عمر رضي الله عنه إلى سراقة وقال بخن بخن وهي كلمة تقال عند التعجب من الشيء أعيرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى وفي يديه سواراه وبقي سراقة حيا إلى أن وافته المنية في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه سنة أربع وعشرين للهجرة وقيل بل مات بعد عثمان رحم الله السراقة ابن مالك وجمعنا به في جنات النعيم مع نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم